في بحر النغم بحر النغم سهرة أسبوعية يعدها عمار شريعي <تصفيق> أصدقائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر نغم حلقة نجتمع فيها نبحث ندقق ونتأمل أصدقائي بتمر علينا ذكرى ثورة 23 يوليو وزي ما قلنا في كتير من حلقات هذا البرنامج أنه لثوره 23 يوليو الفضل الكبير على فننا المصري الحاجه مش بس فننا الغنائي لكن الفن المصري وبشكل عام سواء كان غنائي موسيقي تمثيلي رسم نحت ايا كان نوع الفن كان للثوره يد أه وفضل أه كبير عليه. هنا انا الحقيقة مش بصابة بحث ذلك مش بصدد بحث حتى المحاولة المستمرة ونجاح الثورة في خلق كوادر فنية وفي نقول ايه وضع الفن كزراع ايمن للدولة كزراع يخلط الوجدان ويشكله كزراع يصنع الحلم للناس كزراع يحفز ويدفع الى الامام وانما أنا بصدد مراجعة معاكم تكاد تكون مراجعة وسائقية لبعض من أجمل الأغاني اللي أهداها الفنانون لثورتهم لثورة 23 يولي بصرف النظر الحقيقة عن اتفاقنا أو اختلافنا مع بعض ما جاء في هذه الأغاني ولكن كنوع من التوثيق وكنوع من الدراسة أو شكل الدراسة التاريخية كده استهواني أن أضع مجموعة من الاغاني دي قدامكم مسمعهم تاني وبمفهوم تاني وبرؤية تانية وبفرجة تانية وبعصب مستريح أكثر. أول مئامه الصورة تجاوب معها الفنانين من الكبار للصغيرين من الشباب في من الكبار في ذلك الوقت للشباب ذلك الوقت من الملحنين والمؤلفين أو المغنيين طلعت أغاني كتير أول من ابرزها واهمها الغنوة اللي حقدمها لكم دلوقتي غنوة على الإله القوي الاعتماد بتاعت تأليفة الحين السيدة متحة عاصم وغناء السيدة ليلى مراد هقرلكم المكتوب في كارت التنسيق في الإزاعة اللي كاتب هذا الكارت ماضي عبد الحميد أو زكي كلنا نعرفه طبعا الملحن الكبير موسيقى عبد الحميد توفيق زكي كاتب إيه؟ كاتب على الإله القوي الاعتماد نظم ولح متحة عاصم مع فرقة الموسيقى النحاسية الحرس الجمهوري قبيل الغاء الملكية واعلان الجمهوري وماضي عبد الحميد توفيق زكي اذا هذه الاغنية اكاد اقول لكم يعني بعيد الثورة مباشرة, مباشرة. وكان وقتها رئيس محمد نجيب كان اول رئيس جمهورية مصرية اعلن مبادئ اهتم بأن يسير عليها الشعب المصري قال ثلاث كلمات قال الاتحاد والنظام والعمل وطلعت هذه الأونة الاغنيه بتبتدي ازاي الاغنيه بتبتدي المرش. طبعا كلام سهل او ما فيهوش حاجات صعبة يعني على الاله القوي الاعتماد بالنظام والعمل والاتحاد فنهضيه يا مصر يا خير البلاد ونعامي بالمجد وامضي برشيد وسعادي بالمجد وامضي برشيد بالاتحاد والنظام والعمل كله كده جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا كلام اندفاع الجهاد إلى اخره يعني كلام سهل ما فيهوش مشاكل طيب من بعدين مرش حماسي جدا ساعتها طبعا اه اه الشعب المصري كله كان يعني أقول قلب واحد روح واحدة كله متحمس كله بيحلم بغد أفضل وشكل جديد من أشكال الحياة إلى آخره عندنا مرش إقائي حماسي بعدين جملة من النحاس وصيارة كده للدخول احنا في مقام المجير طبعا وهو مقام متحمس جدا جملة سيارة زي الفنفرات حاجات كده يعني وبعدين يبتدوا يغني بنبتدي بالكراف أساسا بتخلش مدام ليلة مراد من أول فن يا مصر خير البلاد ما تصدقوش أن دي ليلة مراد من كتر حماسة ومن كتر تعريض الصوت وقوته من كتر الفيبراطور شكل رعشة الصوت أنا لا أتصور إطلاقها أول ما سمح أقول يا خابة ربيد أما الإلسان ده في طاقات عجيبة حقيقة اطلاق ما تسمعوا كده ما تصدقوش لأول وهله ان دي ليلة مراد انه عندها كل هذه القوة وكل هذا التدفق يعني. بيخلص المذهب بيتنقل بعد كده للمينير ده من باب التنويع طبعا المينير المقام الآخر في مقامات الموسيقى عند الخواجات بيصمفوهم مجار ومينير الأكبر والأصغر بنخش المينير بجملة نحاس جميلة بيقولها الترمبون ترمبون ده قال صوتها عميق وغليظ ولذيذ كده وبيقول رشيق ومثقفز بابا كده بنلاقي رد عليه بالخشب بنلاقي رد عليه بالترومبيت بيقفلوا الثلاث جمل المتعارضه مع بعض بنلاحظ بقى ان مثلا ما تقول جيشنا وشعبنا كلنا شعارنا شعارنا نلاقي الكورال رادد وراها بيقولوا الميلودي الاساسي وبيقولوا الهرموني يقولوا عليه الثالثه بيقولوا الثالثه بتاعتها يعني ايه يعني مثلا لو هي بتقول جيشنا وشعبنا يعني ري فا فا ده بالنوتة هم يبتدوا بالفا نفس الجمله هي ابتدوا من الري هم يبتدوا من الفا ليه الثالثه بقى عشان ري مي فا بقوا ثلاثه دي اذا نوع من ابسط انواع الهرموني لكن حطوا هنا الاستاذ مدحت عاصم لل للتنويع ولإدخال شكل جديد على اللح. الجملة سهلة وتتحفظ والشعب المصري كله غنائها في في وقتها يعني كوبليهات بسيطة ما فيهاش ما فيهاش أي مشاكل على فكرة سوف يكون لنا لقاءات مع متحف عصم بالتأكيد لإنه واحد من حملة رأيت رأيت التطور وفعلا واحد من حملة رأيت التطور في لينا المصري. ما يوريش ده متحة عاصم أو اللحن ده هنا لكن زي ما قلت لكم توزيعاته شكل الهارموني اللي حطه مثلا في الكرال مقلاته السهلة البسيطة من المجر للمنير والارتداد بيخلي هذا اللحن نوع من الفرجة على متحة عاصم فرجة بسيطة لكن بيتوري ان احنا قدام ملحن مختلف أصدقاء المستمعين مع غنوة من أول أغاني ثورة 23 يوليو على الإله القوي الاعتماد متحة عاصم नहीं लो مصر يا خير البلاد واضعتي للمنزل الموسيقار أحمد صدق من أول من لحنوا للثورة ومن أكثر الناس اللي عملوا أغاني شهيرة جدا في بداية الثورة زي مثلا على الدوار بتاع التصدقان دي وزي الغنوة اللي هنقدمها دلوقتي دي اللي اسمها إيدك في إيدي يا عم يا عم دي منه اللي غنها, غنها أستاذ كارم محمود وقالفها الشاعر حيرم الغمراء من ناحية الكلام أولا من أول كلمة إيدك في إيدي يا عم يا عم كلمة يا عم يا عم جميلة جميلة ومصرية جدا يا عم يعني وهنا بقى مش بمعنى يا عم اللي يا, يا عم احتمالك لا هنا يا عم محفزة يا عم يا صاحبي يا قريبي يا كل مصري إيدهك في ايدي نعمل نعمله نفدي الوطن بالدم ونبقى واحدة ويد واحدة إيدهك في ايدي يا عم يا عم كانت اول أول تدخل وطني حاسم هذه الأغنية الحقيقة. ومن اول لحظة الكلام طبعا سهل جدا ما فيهوش مشكلة نبص الكوبليه كده كفرجة يعني ايدك في ايدي نار على الخاين الغدار وبالاتحاد والهمة نطرد عدو والدار يعني عيش رجال احرار يعني نموت كرام ابرار ونبقى واحدة ويد واحدة ايدك في ايدي يا عم يا عم شوف التفعيل لذيذ برضه متقطع برضو بيتنطط ايدك في ايدي نار الظالم الغدار وبالاتحاد والقوة نطرد عدو الدار صدق فهمه كده ولحنه كده لو بصينا لللحن بقى كل الكلام زي ما قلنا يعني يعني سهل جدا ومباشر وزي الرصاص طال على طول راشق يعني اللحن شرحه بالظبط صدق يحافظ على السيمتريات دايما يحافظ على الشكل إذا ابتدى مربع فالاضلاع متساوية إذا ابتدى مستطيل فطوله قد طوله وعرضه قد عرضه ما عندوش كسر للسيمترية تلاقوا المقدمة قصيرة قوي مع شوية توزيع صغيرين أنا مش عارف مين الموزع لكن المقدمة قصيرة من أول لحظة غنى الغناء ندائي جدا ومحرض جدا ما ما بيطبيش مثلا يقول ايدك في ايدي يا عم يا عم ويعلق لا, لا من اول لحظة ايدك في ايدي يا عم يا عم في الوطن بالدم تحس ان الناس ماشية في حركة في موكب في شكل من ال من الوحدة المصرية بديع بديع بيحققوا هزا اللحظة وبرضو الشكل السيمتري قائم المذهب تحسه انه مربع قد بعضه بالظبط كوبليهات متساوية كلها معتمدة على صوت القدير كريم محمود بيغني فرجة هنا كريم محمود الحقيقة السيد كارم فوق عالي تحسه حتى لما هو بيغني مع الكرال لما بيردوا عليه مثلا ينعيش كرام احرار حتى دي العالية دي بتلاقوا الكرال بيقولها وراها تحس من الكرال لعبانين جدا مش, مش قادرين يحصلوه مش مستريحين بينما هو بيقولها بسهولة جدا وفي نفس الوقت مديها قدر الشحن المطلوب وقدر اقول ايه بالظبط العاطفه المطلوبة الحقيقه عالي عالي قوي كارم محمود في هذه الاغنيه اصدقائي المستمعين برضو مع نقول ايه احدى اول الام الثوره ايدك في ايدي يا عم يا عم حيرم الغمراوي احمد صبري كارم محمود <تصفيق> يا ناس الجسر والإخلاص الدنيا عايزة حق <تصفيق> المظلوم تحرير المعتديه ويله من الحق اماله القائد المستمر من من اكثر اصحاب القلم تاثيرا في اغانينا الوطنيه بشكل عام مش بس اغاني ثوره 23 يوليو كان الله يرحمه الله شيخ شاعرنا الكبير له اقول ايه مقطورات عديده في هذا المجال من احلاها هذه الاغنيه صور صور لحنها العملاق الراحل الرياضي الصنباطي وغنتها كوكب الشب ومكلسون الغنوة دي الحقيقة مش, مش, مش بعرف اتكلم عنها بحياد لانها من اكتر الاغاني اللي بتهزني انا شخصية بتهزني كلماتا ولحنا واداءا وبعتبرها فعلا من انجح اغانينا الوطنية ليه تعالوا نبص للكلام صور والاخر ماذا صور؟ مطرح ما نمشي يفتح النوار ادي اول صورة ادي اول فرجة فتح الموار الخير مطرح ما نمشي نبذر الخير مطرح ما نمشي تشرق الدنيا ننهب في كل صباح. بصوا ننهض بصوا برضو شوفوا اختيار الكلمة ده مهم قوي يعني في كل صباح بحلم جديد ثوار نعيدك يا انتصار ونزيد وطول ما ايد شعب العرب في الايد الثورة ايمة والكفاح دوار فرجة طيب من ارضنا هل الامان والدين عيسى ومحمد ثورتين خالدين برضو نحط خط كده على عيسى ومحمد نحط خط على الوحدة الوطنية في خيال الشاعر ونحط خط على الوحدة الوطنية في استقبال الشعب المصري لهذه الكلمات والعلم ثورة ومن هنا قامت والفن والحرية والتمدين الحضارة بشكل عام قامت من هنا الحضارة قسمها الى علم وفن وحرية وطبعا قبلهم الاديات صوار بصوا برضو شكل الكتابة الفرجة هنا نهزك يا تاريخ تنطلق نحكم عليك يا مستحيل تنخلق نؤمر رحابك يا فضى تنطلق بصوا شوفوا الشكل تنطلق ده للتاريخ تنخلق للمستحيل تنطلق للفضى تنطلق تنخلق تنطلق راجل مزيك بيتكلم مزيكة جواه مزيكة يقولك ايه تعالوا يا اجيال يا رمز الامل من بعد جلنا وهملوا مع حمل وافتكروا فينا واذكرونا بخير مع كل غنوة من اغاني العمل ايه ده, إيه ده؟ مش هو مش بصص لالنهاردة بصص لبكرة وبكرة عنده اهم من النهاردة ورابطوا بالنهاردة مش بس تعالوا وحملوا من بعد جلنا وحملوا مع حمل كملوا مشوارنا لا افتكروا فينا احنا, احنا مش عايزين نمشي وبس خلي دايما هذه الصلة موجودة واذكرونا بخير مع كل غنوة من اغاني العمل. غير معقول الجمال بتاع كتاب هذه الأغنية اللحن ده من الأسباب المهمة جدا في حبي لهذه الأغنية الحقيقة اللحن عبارة عن مقامين الحجاز والرصد جميل نفيش أكتر من كده لكن قوة الحماس و... و... وراجل بيقول لنا قادل المزيكا الشرقي وتفرجوا وبتعبر إزاي. شيء غير معقول يبدأ, إزاي؟ يبدأ بشلوهات مسكة حرف الدو الرئيسي في هذا المقام اللي هو مقام الحجازكار بتقول ايه <في> الشلوات <Everest> <سؤال في> ال <Kent> دو دو <ش> دو دو دو دو دو دو نوتو تدو مسكح على طول الشلوات القواس بتتمطط كده الكمانجات وعبدو صالح على القانون بيقولوا جملة قافزة جميلة جدا رايحة جاية على السلم الموسيقي وتستلم الكمانجات وناخد قواس وبقية المقدمة ونخش صفار صفار مفيش افتعال شكل الجملة هو اللي كده هو اللي متحمس كده اتفرجوا بقى على الصنباط وعمال ينقل ما بين الحجاز كار وبين الرصد عمال ينقل رايح جاي راجل ايه بيتفسح في بيتهم مش رايح حياتها بعيدة خالص وشوفوا الفرجة في كلام زي مثلا من أرضنا هل الإيمان والدين شوفوا بتتقالي ازاي شوفوا مثلا وفتكروا فينا وذكرونا بخير شوفوا بتتقالي ازاي شوفوا نزولوا فيها الخفوت الوقتي اللي بيحصل افتكروا فينا اترحموا علينا شوفوا الشكل جاه اتفرجوا على قدرة الصنباطي التعبيرية المزهلة في هذه الأغنية أما أم كلثوم فحدثوا على حاجة خسارة حقيقية خسارة حقيقية فعلا يعني أم كلثوم هذه السيدة تغني كما لم يغني حد خالص عرض صوت إيه كم عرب إيه مسكل صوتها إزاي تمكن إزاي تعبير الخفوت خفوت والسطوع سطوع الإشراق إشراق والأفول أفول القوة قوة والضعف ضعف، العاطفة عاطفة والتفجر تفجر، فورجة فورجة أداء أم كلثوم اللي نفسه يتفرج على الغناء العربي بشكله إيه يسمع هذه الأغنية صور صلاح جهين رياض الصنباطي أم كلثوم Thank you. سمعين الفرسان الثلاثة الفرسان الثلاثة مش القصة الشهيرة لكن الفرسان الثلاثة لأغانينا الوطنية في الخمسينات والستينات وجزء لبأس بي من السبعينات صلاح جهين كمال الطويل عبد الحليم حفظ يا ما قدمه يا ما قالوا، ومن أحلى ما قدمه وقاله هذه الأغنية المسؤولية برغم من أنه الغنوة دي لو سمعناها النهاردة يمكن نبصلها بشكل وسائقي لانها طلعت سنة 63 تقريبا يعني في بداية انشاء الاتحاد الاشتراكي العربي والمساق الوطني الى اخره لكن يبدو بعد العهد وتبدو قيم كتير مغروسة واحلام كتير زرعت في هذه الانية يجعلها اقصد تبدو وسائقية كاني بتفرج على فيلم تسجيلي على اي حال. نشوف لحظتها كانوا بإحلامه إزاي وفرحانين قد إيه شوف كلام عن مصلاح أديك خط العوضوية وصبحت في اللجنة الأساسية صبحت إيه بقى أبو زيد زمانك وحصانك الكلمة والخدمة الوطنية ما فيش كده ما فيش كده فولكلور داخل وجدانه طبعا أبو زيد زمانك وحصانك الخدمة الكلمة والخدمة الوطنية أنت تركب الكلمة أنت حر في أن تقول الكلمة والخدمة الوطنية اهم حاجة انك تخدم بلدك بيمشي معنا دي مسئولية عزيزة علي معزة الروح والحرية معزة العسكري والسلاح وبرده شوفوا الصورة واكتر لكن انا ايه وحدية مفيش انا في احنا يا صاحبي عكس تماما القيم التي تزرع في بعض الاغاني اللي بنسمعها دلوقتي يا دي انت مين قدك اللي ما حصلتش اللي ما جريتش يلي مش ايه يعني كان هناك تنمية النحن واصبحنا الان في بعض الاغاني ننمي الان ماشي يعني قديرنا بنتفرج في السكة كده نبص للكوبليت يعني مفيش محال والعزم معانا والعلم بينور دنيانا خلوا بالكوا بيتكى قدير العلم والفكر بيجدد احلامنا قدامنا شايفينها وشايفينها برضو مهم ان احنا نتفرق شايفين رأيتنا في حضن النسمة مرفرفة بستاشر نجمة ستاشر نجمة اللي هم الدول العربية في وقتها كانتش بقى فيش جيبوتي ولا الصمال وحاجات كتير كده كانت لسه ما فيش يعني في وقتها منورة بستاشر نجمة على مدينة عربية معرفش من اي الاقتر يعني كل المدن العربية تتساوي الحلم العربي القومية العربية حرية واشتراكيه ووحده كان طبعا ده الشعر مرفوع في وقتها ماسجين حروفها بمليون ورده على صدر بلدة عربية معرفش من اي الاقطار لذيذ الكتابه لذيذ الكتابة لذيذ الكتابه صناعه كبرى ملاعب خضراء تماثيل رخام معطره الحلم طبعا يمكن يمكن الحلم هو الحتة الوحيدة في حياتنا اللي ملهاش حدود من حق الفنان يحلم حتى لو تجاوز لو تجاوز حلمه امكانيات الواقع وامكانيات الواقع الاجيال من حقه انه يحلم من حقه انه حتى حتى يتجاوز في الحلم هو حلم عشان كده علشان الفنان واجبه الرئيسي ان يخلق لنا ما ينبغي ان يكون الشرط انه يرضى ابدا بما هو كائن بنخش على الكوبليه الشهير رئيسنا ملاحو معدينا اللي فيه نفوت على الصحره تخضر مشاء وشوش الناس تحمر والمسؤوليه ما بين احضاننا مقاديف توصلنا تقربنا من البرد إلى القسم التاريخي اللي حط الصلاح جاهين في هذه القناة أحلف بقرآني وإنجيلي هذا عظيم دايما يناديلي بالمعركة وصهرها بالقاهرة وأمرها بالقاهرة اللي محدق قهرها أحلف بكل بطل في عمل بالفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا أمل وبالجنود على كل حدود إلى آخره اي اي اي اي كلام جميل حقيقي وأنا بعتبرها أغنية حلم من أحلام صلاح جهين اللي لنا. كمال الطويل من أحلى ألحان ويبدأ بموسيقى احتفالية جميلة جدا ومن أول لحظة وجود علي إسماعيل الفارس الرابع مش فرسان ثلاثة ولا الحاجة الحقيقة هم أربعة الفارس الرابع داخل من أول لحظة بتوزيعه الجميل بالنحاس بالخشب بكل تشكيلة الأوركسترة جهد مشرف للاثنين المجير هو سيد الموقف الكوبليهين الاول والتاني واحد الاول مينير والتاني كورد ريسنا ملاح سيكا الاخير مينير فورجة الغنوة فورجة وبتتقفل بالقسم اللي هو نحلف يمين بالله تعالى الاخر مبني على والله زمان السلاحي اللي هو من لحم كمال الطويل نفسه بصوا على حتة في الغنوة حتتفرجوا مثلا على الجزء بتاع من كلنا نادا ولما حلوة تا تا تا <shower> الجزء اللي بيعيده كمال الطويل في كل كوبليه يوريكو مصري قد ايه الراجل ده الجزء بتاع رايسنا ملاحوا مع الدين برضو فورجة جزء مقفول حتة ممكن تتاخد لوحدها كده وفعلا الناس خدوها لوحدها وغنوها في الشوارع حتى مقفولة قوس جميل نزيز وراقص ومتحرك ومبتسم عمل جميل عبد الحليم في أبهى وأحلى حالاته أقدر خضراته التعبيرية على الشحن وجر المستمع في اتجاهه حماسه بلا حدود صدقه بلا حدود اتفرجوا مثلا هو بيقول نفوت على الصخرة تخضر، نشأه شوفوا نشأة دي محطوطة ازاي وبيقولها ازاي فرجة تانية جدا عبد الحليم على مدى هذه الأغنية علي اسماعيل زي ما قلنا دايما منامي ومثري للعمل اللي بياخدها هو مش وقت التحليل قوي أكتر ما هو وقت السمع والاستمتاع بهذا العبق التاريخي أصدقاء المستمعين المسؤولية صلاح جهين كمال الطويل علي إسماعيل عبد الحليم حافظ pulia azita dae master tu شايفين رايتنا لب حضن الهزمة مرب ستاشر نجمة على مدينة عربية معرفش من اي الأخطار حرية واشتراكية ووحده مكتوب حور وقهب مليون وردة حرية يا واستركي مكتوب فرصه مليون ورده على ستر بلده عربي ما عرفش من اي الاقطار صناع كبرى ملاعب خضراء تماثيل رخام ع السرعه في كل قريه عربيه دي ماهيش اماني وكلام اغاني ده بر تاني ده بر تاني دي ماهيش اماني وكلام اغاني وبغيت نساتنا قريب يا اما التويه يا اما التويه حرات اخبر نشأ خدود الناس تحمر والمسئولية ما بين احبر The مهمة important, the most important, the most important, the most important. The Torah, the Torah, and the القرآن والإنجيل بهدف عظيم دايما ينادي لي بالمعارك وسهرها بالقاهرة وأمرها بالقاهرة اللي ما طهرها أخلف بكل بطل في عمل بالفلاحين بالعمال بالفن اللي بيدينا امل وبالجنود على كل حدود وبالمساق اللي جعلته مناري ودليلي احلف بكل صبي وصبي بعينهم الحلوة العربية أحلف بكل صبي وصبي بعينهم الحلوة العربية بجمال وجرح قديم في الدين احلف أحلف وعاهد أعيش مجاهد والرب شاهد اني آمين عن المسؤولية عشان الفوعات عشان مجاهد والرب شاهد اني آمين عن المسؤولية عن المسؤولية عن المسؤولية نحيد سوا نحيد سوا فات الوقت وما بقاش فاضل غير ان اقول لكم ان معدنا زي النهاردة الاسبوع الجاي وقبل 53 دقيقة من دلوقتي باذن الله كل شكري لقصة برنامج وصبحر النغم من التنسيق ايمن فتحي ومن الهندسة الازعية علي حسن وليكم مني كل الحب <تصفيق> قادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم